صدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا تسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سذر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذ أمثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباء وَلُونَ قُل ان الاولين والاخرين لا مدعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من زقوم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 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونُنشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أثر أيتم ما تحرثون أم أم نحن الزارعون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 شَأْتُمْ سَدْرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمَنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للمقوين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 أزيل من رب العالمين أثب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكنت تكذبون فلولا لا إذا بلوت الحلقون وأنتم حين تنظرون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 فَنُزُلُ مِنْ حَمِينَ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّهَا ذَلِهُ وَحْكُ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ